موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ح اسماء الله الحسنى خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افرقكم من عرفات فما هداكم وان كنتم نور قبله لمن الله、ولي. ثم اثيروا من حيث افاض الناس واستغفر الله انكم إذا ي ت م ا س ك و ع ه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ن ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واتكوا الله موسوعه ن و النابلسي ح للعلوم ا ل ح ي ا ة ا ل د ا م ي ه شركه ل ا يحب ا ل ف س ا د وإذا ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ن ن نشر